ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ومن, ومن وحي العلماء نبي يقرأ الحسى والحسير ويعودهما بكلمات الله التامة من كل وهم ومن كل عين الله أعيدكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين الله كل شيطان أهجي <تصفيق> لما في الصدور, في الصدور فالله خير حافظا إلى كل مهموم إلى كل مغموم إلى كل مشهور ومنسوس ومعيوم إلى كل مريم كما أن نفس الخبيث في العقدة يؤثر شحرا بإذن المولى كذلك نفس الصالح بالقرآن يؤثر نورا وشفاء وعافية بإذن المولى جل جل يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغير نزف لقلوبكم الرقية الشرعية, الشرعية بصوت القارئ سعود الفائز يا أيها الناس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 قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ومن وحي الألماء الله سبحانه شرع الأشباب وأمر بها وأمر بالتوقف ولا منافئة بين هذا وهذه فالمؤمن يتوكل ويعمل بالأسباب فالتوكل لا يمنع الأسباب والأسباب لا تمنع التوكل وإنما المصيبة أن يتوكل ويدع الأسباب أو يعمل بالأسباب ويدع التوكل والواجب يجنع بينهما والثقة بالله والاعتماد على الله والإيمان بأنه مسبق الأسباب وأن كل شيء بيده جل وعلا فمن حفظه الله هو المحفوظ كما نادى الله بي شيئا مثل به ذلك الشيء ولكنه لكن يعد عليه ياخذ الاسماء يا مغيث الضايسين ويا مجيد السائلين اللهم الناس اذيب الباس واشف انت الشافي لا شفاء شباع الا شفاءك شفاء شباع لا الرقيه الشرعيه ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظ ولهذا يقول النبي الله عليه وسلم الله بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 من ربهم والاي كم من فلاح اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم لا تاخذه سنه ولا نوم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 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واد كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عياد انفسهم حسدا حسدا من عياد من بعد ما تبين لهم الحق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 فقد آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكَ النَّظِيرِينَ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَ نَنَا فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَ نَنَا فَسَيَقُولُونَ بَلْ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونَ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونَا فَالتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانَ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانَ مثلهم كمثل الذي استوقذ نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم فِي ظلمات لا يبصرون يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لداب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يكاد سنا برقه يذاب بالأبصار لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ولقد درأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس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 ما زاغ البصر وما طغى ما زاغ البصر وما طغى ثم ارجع البصر كرتين يا قلبي اليك البصر خاسئا, خاسئا وهو حسير فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا ۖ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ, صفراء فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ تَسُرُّ النَّاظِرِينَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُونَ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ هَذَا خلق الله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 فما الذين فضلوا بردي رزقهم على ما ملكت فهم في سوار اثب بنعمه الله يجحدون والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم ذن ين وحفدا ورزقكم من الطيبات اثب بالباطل وذي نعمه الله يوم يكفرون فلما سمعت بما كن ارسلت اليهم واعتدت لهم متكئا واتت كل واحده منهم نسكينا وقالت اخرج عليهم فلما راينه اكبرنا اكبرناه وقد طان ايديها وقلنا حاش, حاش لله ما هذا بشرا حاش لله هذا بشرا ان ذا الا ملك كريم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 وَأَرْهَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَن أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ فَغَادَرُوا صِرَاعَكُمْ وَالْآنَ بَاشَرُوا ۚ وَأُلْقِيَ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 بل نحن قوم مسحورون قالوا يا موسى اما ان تلقي واما واما ان نكون اول من القى قال بل القوم فاذا حبالهم واصيهم يخيل اليهم من سحر ام ان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 مَنَّ بِرَبِّهَارُونَ وَمُوسَى لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرَّ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا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 فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدهم قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون أف سحر هذا أم أنتم لا تبصرون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 خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون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 إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقدفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصبا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 بأَ أ يَبّكُ مَا تُكَذم يرسل عَلَيكُ مَا شظُ مِ النار مِار وَنُحاسُ فَلَ تَصًا يرسَل عَلَيك مَا شظُ مِ النار مِارن حاسُ فَلَ تَصان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 ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيمنا على الله شططا وأنا ظننا أن لا تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادواهم رهقا فالله خير حافظا وحافظناها من كل شيطان رجيم وجعلنا من بين أيدينا سد و من خلفهم سد فاغشيناهم فصرم لا يبصرون وحظا من كل شيطان ماردا ان كل نفس لما عليها حافظ يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة وَحمجُّن مُؤمنين وَلا يزيد الانمين إلا خصار وَلا نَب وََّكُّ شيء منِ الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله الذين إذا أصابتهم مصيبا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا, قد جمعوا لكم فاخشموهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله قالوا حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله هو الفضل العظيم انما ذلك من الشيطان يخوفوا لياء فلا تخافوهم وخافون فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا الله مِنْ فَضْلِهِ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّ إِلَى اللَّهِ رَاجِعُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ يؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون وذنون إذ ذاب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت فنادى في الظلمات أن تسبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا ادنا دع ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين يا أيها الذين آمنوا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 بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحده الله الصمده لم يلد ولم يولده ولم يكن له كفوا أحده بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلقة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 الذي يسوس ذي صدور الناس من الجنة والناس سبحانك ما أعظمك سبحانك ما أرحمك سبحانك ما لطفك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 أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على كل مرض وسقم وبلا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث يا مغيث الغائثين ويا مجيب السائلين اللهم رب الناس أذي بالباس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء كشفاء لا يغادر سقما بسم الله بسم الله بسم الله أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون اعيدكم بعزه الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون اعيدكم الله وقدرته من شر ما تجدون بكلمات الله التامه من شر ما خلق اعيدكم بكلمات الله التامه من كل شيطان وهمة ومن كل عين الأمة أعيدكم بالله العلي العظيم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 بسم الله أرقيكم من كل شيء يؤذيكم من شر كل ذي نفس أو حاسد الله يشفيكم بسم الله أرقيكم من كل ذي يؤذيكم ومن كل بلا يؤذيكم ومن كل شر وشقه يشقيكم ومن شر كل نفس أو معجب أو عين حاسد ومن شر سحر هر بسم الله نرقيكم من شر النفاسات في العقد ومن شر حاقد حقد ومن شر حاسد اذا ومن شر ساحر اذا ومن شر إذا نظر ومن شر ماكر بسم الله نرقيكم والله يرعاكم والله والله يشفيكم والله يجبركم والله يجيركم والله يعيذكم والله يحفظكم بسم الله يرقيكم من وساوس الصدر وشتاة الأمر ومن الأمراض والأوام ومن نزغات الشيطان ومن الأسقام ومن الكوابيس ومن مزعجات الأحلام اللهم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 حديث وطلاقه اللسان أو على دماثه الخلق وطيب المعشر أو على حسن الذوق وجمال الملبس اللهم أبطل عين الأقارب والجيران والأصدقاء اللهم أبطل عين الأصحاب والزمناء اللهم أبطل حسدا على جمال الأجسام او على جمال الشعر والآيون أو على السعادة في المال والعمل او على الجاه والسلطان او على السعادة في البيت ومع الأبنى أو على السعادة مع الأهل والزوجات اللهم أبرد حرها اللهم أزل أداها وضررها وشرها اللهم أبطل أثراه اللهم أبطل سحر ساحر إذا سحر سحر منتقم وحاسد وحاقد أو سحرا ومشروبا أو سحرا معقودا ومنفوثا أو سحرا عقد بالأسماء والرموز والطناسم والصور أو سحرا عقد بالأثر من الملابس والشعر أو سحرا معقودا من النجاسة أو سحرا أخرق بالنار وذر في الآواء اللهم أبطل سحرا التفريق بين الزوجين بالقلوب والأجراء اللهم باطل سحر التفريق بين الأذناء وابائهم او سحر التفريق بين الاذناء وامهاتهم اللهم باطل سحرا تسبب في مرض لا أو سحرا تسبب في سقم الأجسام أو سحرا تسبب في تبلد العقول أو سحر الجنون واختلال العقول اللهم أبطل سحرا يدعو إلى حب المعاصي والشاوات أو سحرا يدعو إلى حب اتباع الآواء والمنذات اللهم أنزل رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وترفع بها لها أعنى وتنزل معها الشفاء وتشفيبي الأدوان اللهم عصمهم من الشيطان ومن كيد ومكر شياطين الإنس والرجان اللهم عصمهم من الشيطان ومن عين ونظرة شياطين الإنس والرجان اللهم عصمهم من الشيطان ومن سحر وحسد شياطين الإنس والرجان أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم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 اونه فاستجب لنا يا الهنا اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا محمد